Audu billahimi našajirpa nirohim. Bismillahi rohma nirohim. Sabahal illahima fissamaaati wal-al-aldiwahua lazi sul-hakim.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 مَن ذَ الذي يُقُضُ اللهه قَلًا حَسَنَ فَُضعِ فَهُ لَ وَلَ أَجرر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 ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم لعلكم تعقلون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 مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 وَأَن زَلنَّ الحَديدَ فِيهِ بَأسُ شَديدُ وَمَ نَافِعُ سِوَلِيَ عَلَمَ اللهَّهُ مََ صُهُ وَرسُ لَهُ بِاللائبَ إِ اللهَّهَ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 وَرَحْبَانِيَةٌ يَبْتَدِعُوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَغِبُوا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ